الأفراح والهنى يلا نعيش عمرنا يا حبيبي احباب زينا يا حبيبي والله ما لقيت قلبي خلاص عملت لوبا وقفلت باسمك وحياتي بديت ফের <laughs> রাখনা